هذه الأغنية كلمات والحان عباس حي توزيع محمد الزبيدي يا حبيبي بشوقي ذاي الحزاني ما حزاني ما كان يا حبيبي بشوقي و كان يا حبيبي بشوقي حبيب الشوق اثرني ونوى على المصايب والقلب بالهم قوى يا حبيب الشوق اثرني ونوى على المصايب والقلب بالهم قوى ضاقت الروح المرى بعد ما ضاق الغرام ضاقت الروح المرام بعد ما ظلك الغرام والجسم بهواك سعيد يا حبيب شوقي دائد والجسم بهواك سعيد يا حبيب شوقي دائد فرست بعد ما امان المستحيل سهم وين شجب الدين هو كرا وان يا حبيبي بشوقي دايب هو كرا وان يا حبيبي بشوق ولا قلبي هواك عذبت روحش كثير والله بكفان ضعت ما شفتك ولا قلبي هواك عذبت روحش كثير والله بكفان اهمني انك يا الحبيب مال عالمين حبك نصيل اهمني انك يا الحبيب عالمين حبك نصيب فيك شيء بدان المصايب يا حبيبي بشوقي ضايع فيك شيء بدان المصايب يا حبيبي بشوقي ضايع يا حبيب شوقي ذايب وانت عني العين غال يا حبيبي شوقي ذايب وانت عني العين غال غبت عن أحزاني قلت ما تنساني غبت عن أحزاني قلت ما تنساني و الامل جن بيك خایب يا حبيب شو جدایم و الامل جن بيك خایب يا حبيب شو جدایم